يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفر لكم والله هو الثور